أنعم الله عليهم من النبيين من النبئين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا ومن هدينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً فخلف من بعدهم خلف الأضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياب إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب